উুবিঙ্ বিসিল্ল নিঃমনিহী অলিস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 أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قاموا مَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءُوهُ بَأْسَنَا إِنَّا قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ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 وَمَصَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فسجدوا إِلَّا إِبْلِيْسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ